هكذا عندكم عندنا هكذا عندنا في الروايه وعندكم ثم انطلق فلبث عندكم فلبث مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث كما مر بنا في دروس ماضية هو حديث مشهور بنسبته إلى جبريل لأن جبريل عليه السلام أرسله الله جل وعلا لأجبريل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع ويجيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أسئلة جبريل ليبين للناس ما نزل إليهم وقد تعلقت نفوسهم بمعرفة الإيمان والإسلام والإحسان والوف والفوارق بينهم وقد عرفنا فيما مضى ان الايمان والاسلام والاحسان مجموعها هو دين الاسلام وعرفنا فيما مضى ان هذا الحديث وان اشتهر من روايه عمر رضي الله عنه لكنه شاركه في روايته عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي هريرة وغيره وأنه مشهور في اوساط علماء الحديث إن لم يبلغ حد التواتر وعرفنا من ما مر بنا حول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان وصف كل نوع بصفات يتبين بها وهذه الصفات يسميها العلماء بأركان الإسلام وأركان الإيمان وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام محصورا في الأعمال الظاهرة التي هي شعار هذه الأمة والتي تمثل شعار المسلمين فكلها أعمال ظاهرة في هيئة شعار للمسلمين فالصلاة شعار والشهادتان شعار وهكذا صوم رمضان والزكاة والحج عيد انها مواسم يرتبط بها اعمال المسلمين وتتوحد بها كلمتهم وعليها يجتمعون وتظهر مكانتهم ومنزلتهم في دين الاسلام لذلك وصفت بأنها أركان الإسلام وأن من أتى بهذه الأركان يسمى مسلما كما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الباطنة الأعمال المتعلقة بالشخصي وبالفرد، والتي تنبئ عن عمق فهمه لهذا الدين لذلك سميت بأركان الإيمان ونلاحظ أن معظمها يتعلق بالإيمان بالغيب فإيماننا بالله جل وعلا إنما هو إيمان بالغيب لأننا نؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وبأنه هو الخالق والرازق والمدبر والمصور وبأنه خالق الخلق ولم نره ولم تشاهده حواسنا وإنما وصلنا إلى ذلك بالإيمان بالغيب وهكذا الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالأنبياء والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب فإن الإيمان بالرسل يقتضي بربا من الإيمان بالغيب لأننا لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرسل من قبله وإنما آمنا بأن الله بعثهم واختارهم وأرسلهم من باب الإيمان بالغيب وهكذا الملائكة وهكذا الإيمان بالبعث واليوم الآخر والإيمان بالحياة البرزخية كل ذلك منطلق من باب الإيمان بالغيب لهذا كان الإيمان يتعلق بالشخص وبأعماله وباعتقاده وبما وصل إليه يعني من اعتقاد حول دين الله جل وعلا ومن هنا يتحدث المؤلف عن مسألة وهي إذا كان الإيمان والإسلام بهذا المعنى الإيمان متعلق بالأمور الظاهرة والإسلام متعلق بالأمور الباطنة فهل يوصف من دخل في هذا الدين بالإسلام فقط دون الإيمان أو يوصف بالإيمان فقط دون الإسلام أو يجمع له بينهما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله إن هذا الوصف وصف الرجل بالاسلام انما هو تغليب جانب على جانب لان الايمان والاسلام لا يمكن ان ينفصل احدهما انفصالا تاما عن الاخر بل ان بينهما قدرا مشتركا يتحقق بوجود احدهما وانما نغلب جانبا على جانب فنقول هذا مسلم وهذا مؤمن لأن كثيرا من علماء الشريعة الإسلامية لا يفرقون بين الإيمان والإسلام ويعدونهما من المترادفين فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن لكن لما جاءت بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرق بين الإيمان والإسلام فهم أهل العلم أن هذا التفريق إنما هو من باب تغليب جانب على جانب فوصف من يقوم بالأعمال الظاهرة بأنه مسلم وإذا لم تتعمق المعاني معاني الإيمان في قلبه وإنما غلبت عليه الجوارب الظاهرة وصفناه بأنه مسلم وأما إذا ما تعمق معاني الإيمان في قلبه من أيذ المعتقدات والإيمان بالغيب عندئذ نصفه بأنه مؤمن لكن نلاحظ أن لفظه الشهادة التي ينطق بها من اعتقد فيها هي تشتمل على الجانبين الجانب الظاهر والجانب الباطن لأنه لا ينطق بالشهادتين إلا إذا آمن بذلك على سبيل الغيب فيجمع بين الإيمان والإسلام ولذلك كل من نطق بالشهادتين اكتسب جانبا من الإيمان كما اكتسب جانبا من الإسلام فيوصف بأنه مسلم لاظهاره الشهادتين ويوصف بأنه مؤمن لاعتقاده معنى الشهادتين إلا أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لأن هذه أمور وقعت في نفوس المسلمين وأرادوا أن يتبينوها ويعرفوا ما الفوارق بين الإيمان والإسلام فجاء حديث جبريل عليه السلام مبينا ذلك يقول الإيمان بن رجب فأما الإسلام يعني الذي جاء في الحديث السؤال عنه فقد فسره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم باعمال الجوارح الظاهره فالصلاه معظمها من الاعمال الظاهره ركوع وسجود وقراءه والزكاه اخراج جزء من المال ودفعه للفقراء والصيام ايضا عمل بدني وهكذا الحج فإنه يجمع بينهما قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل وأول ذلك شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عمل لساني مع أنه مشتمل على عمل القلب لكن لما غلب عمل اللسان نسب إلى الإسلام وأول ذلك شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عمل اللسان ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أي فكلها أعمال قال وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة وإلى ما هو مركب منهما يعني من العمل البدني والمالي كالحج بالنسبة إلى البعيد يعني إلى من لم يكن من أهل مكة فأنه يحتاج إلى مأونة يصرفها حتى يأتي إلى الحج. وفي رواية ابن حبان التي ذكرها المصنف عندما ذكر اختلاف الروايات كان فيها زيادة أضاف إلى ذلك الاعتمار قال وأن تحج وتعتمر وأضاف كذلك. من اعمال الاسلام قال والغسل من الجنابة واتمام الوضوء وفي هذا تنبيه على ان جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الاسلام قال وانما ذكرها هنا الاسلام وانما ذكرها هنا اصول الاعمال اصول اعمال الاسلام التي ينبني الإسلام عليها ولذلك سميناها بأركان الإسلام كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الحديث الثالث من هذه المجموعة المباركة والذي فيه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رعبده ورسوله سواتي يقول في موضعه وسيات الكلام عليه إن شاء الله وقوله في بعض الروايات فإن فعلت ذلك فأنا مسلم هذا سؤال سأله جبريل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم يعني إن التزم الإنسان بفعل هذه الأمور الخمسة قال ودل على أن من كمل الاتيان بمبادئ الاسلام الخمس صار صار مسلما حقا ما ان من اقر بالشهادتين يعني نحن نحكم على الشخص بانه مسلم بمجرد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نحكم له بالاسلام يعني حكما واذا ادى هذه الاعمال الصلاة والزكاة والحج حكمنا له بالإسلام على سبيل الكمال اذا عندنا وصف الشخص بالإسلام إما على سبيل الكمال وإما على سبيل الحكم نعم. لا هناك فرق بينهما لأن من قال أنا مؤمن يحتاج إلى أن يضيف إلى هذه الأعمال الخمسه أمور أخرى ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ادعى الأعراب بعد أن انقادوا للإسلام ودخلوا في الإسلام وكانوا يقيمون الصلاة وكانوا يصومون قالوا نحن مؤمنون وأشار الرب جل وعلا إلى ذلك في قوله قالت الأعراب آمنا فجاء الجواب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يعني حتى ذلك الوقت ما دخل الإيمان بكماله في قلوبهم لكن لا يعني هذا أنه لم يكن عندهم شيء من الإيمان ما عندهم من الإيمان لا يكفي أن يصف الإنسان نفسه به ولذلك وصفه بالإسلام كان هو المناسب وهذا فيه دلالة على الفرق بين الإيمان والإسلام ومن هنا جاء في حديث سعد بن أبي القاصر رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رجلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قرماء له من الزكاة أو من الفيء ولم يعطي هذا الرجل فقال سعد يا رسول الله اعطه فإنه مؤمن فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم يعني قولك انه مؤمن قد لا يطابق الواقع لكن قل هو مسلم مما يدل على ان هناك فرق بين الدرجتين لكن بعض اهل العلم الذين يرون ان كلمة الاسلام والايمان لفظتان مترادفتان يقولون لا فرق بينهما الا ان نصوص الشريعة الاسلاميه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما في بعض المواضع ولذلك جاء القول الراجح في هذا الموضوع ان الايمان والاسلام لفظتان اجتمعتا في موضع افترقتا في المعنى وإن افترقتا في الموضع اجتمعتا في المعنى يعني إذا استخدمنا كلمة إيمان وإسلام مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نحمل اللفظتين على معنين مختلفين فنقول الإسلام لمن؟ قام بأعمال الجوارح والإيمان لمن قام بأعمال القلوب. لكن لو جمعتا في موضع يعني استخدمت واحدة منهما كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا نقول يراد بها المؤمنون والمسلمون يراد بها المؤمنون والمسلمون. فكل وعدة تدل على ما تدل عليه الأخرى وهذا عرفناه من خلال قوله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فالمؤمنون الذين ذكروا في أو في الآية الأولى هم المسلمون الذين ذكروا في الآية التالية إذن الإيمان والإسلام إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع إن اجتمع في تعبير حمل الإسلام على الانقياد والعمل الظاهر وحمل الإيمان على العمل الباطن نعم مثل كلمة الفقراء والمساكين ومثل كلمة الايمان والتقوى وامثالها في القرآن كثير قال كل ما قيل فيها يا الذين امنوا يراد بها المسلمون ايضا وكل لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فعبر عن الاثنين ب يعني عبر عن هذا المعنى باللفظين وقوله في بعض الروايات فإن فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال يدل على أن من كم كمل الاتيان بمبادئ الإسلام الخمس صار مسلما حقا ما أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما فإذا دخل في الاسلام بذلك أو فإذا دخل دخل في الإسلام بذلك يعني بالشهادتين أُلزم بالقيام ببقيه خصال الاسلام ومن ترك الشهادتين خرج من الاسلام أي لا نحكم عليه بأنه مسلم وفي خروجه من الاسلام بترك الصلاه خلاف مشهور بين العلماء جمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة تهاونا لا يكفر مع أنهم مجمعون على أن من ترك الصلاة أو أي عمل من أعمال الإسلام من تركها جحودا يكفر إذا قيل له صل قال أنا لا تجب علي الصلاة هذا يحكم بكفره وهذا أمر مجمع عليه لكن جاء وقت الصلاة وأذن للأذان وقيل لفلان قل صلي فقال أقوم هل الصلاة واجبه؟ يقول نعم لكنه لا يصلي هذا مما اختلف فيه أهل العلم فذهب الإمام أحمد وأهل الظاهر وبعض علماء الحديث إلى أن من ترك الصلاة على سبيل التهاون يختب بكفره واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر واستدلوا بقوله جل وعلا فإن تابوا وأقابوا الصلاة فخلوا سبيلهم قالوا ومفهومه انهم ان لم يقيموا الصلاه لا يخلى سبيلهم يعني يحكم بكبرهم إلى غير ذلك من الأدلة وذار الجمهور الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو ومالك إلى أن من تركها متهاونا وهو مقر بوجوبها لا يكفر شانه شان, شان سائر, سائر الأعمال وفي المسألة نقاش طويل وقد ألفت في ذلك كتب يعني كل ينتصر لما ذهب إليه هنا يشير الى هذا الخلاف بقوله وفي خروجه من الاسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء وكذلك في ترك بقية مبادي او مباني الاسلام الخمس يعني في من ترك الزكاة في من ترك الحج في من ترك الصيام بعض اهل العلم يرى انه ان تركه تهاونا لا جحودا يكفر ما الاتفاق على ان من تركها جحودا يكفر لكن من ترك الصيام لا يصوم متهاون بدعوى انه لا يستطيع او انه مشغول او انه مرتبط بعمل شاق وهكذا الذي يملك الزاد والراحله ولا يؤدي الحج وهكذا الذي يملك النصاب ولا يدفع الزكاة فإنها منهم يعني من بعض أهل العلم يرى كفره نقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حكم على من يترك الزكاة بالكفر ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن علي رضي الله تعالى عنه ان من ملك زادا وراحلة ولم يحج يضرب عليه الجزية او هو ليس بمؤمن هكذا نقل والعلماء حملوا ذلك علاما من انكر من قال بان من ترك شيئا من هذه تهاونا لا يكفر يقولون هذه النصوص محمولة على من انكر اما من ترك تهاونا فلا ولهم ادلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض أن يأخذ الزكاة من الرجل الذي انتنى عن دفعها ثعلبه وكذلك الحج لأن من أهل العلم من يرى أن الحجه يجب على التراخي ولا يجب على الفور فهي محل خلاف قال هنا وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله كل إيش؟ يعني هذا الذي يصلي بلا وضوء يقول هذا يعتبر كافر نعم أهل العلم لأنهم يعدون هذا مستخف بالصلاة يعدون أن هذا مستهزئ بها لأن شرط, صح شرط صحة الصلاة الوضوء الشخص الذي يترك الوضوء متعمد ويصلي بغير وضوء بدون عذر فإن هذا مستخف بأمر الصلاة يكفر مستهزئ بالله جل وعلا وهذا موضوع يختلف عن ما نتكلم عنه نحن الآن نتكلم عن من ترك هذه الأفعال على سبيل التهاون قال وما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لأن اللسان واليد هو مصدر الأعمال الظاهرة فكل من سلم المسلمون من لسانه بالطعن والشتم واللعن والكلام ومن سلم المسلمون من يده بالأذى والتعدي فيعد مسلما فتندرج الأعمال الظاهرة تحت مفهوم الإسلام قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرين رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اي الاسلام خير يعني افضل فقال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف فاعتبر اي اطعام الطعام من اعمال الاسلام لانه من الاعمال الظاهرة وهكذا تبليغ السلام وإلقاء السلام على الناس عده من أعمال الإسلام لأنه من الأعمال الظاهر نعم وعم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ها الفرق في الرسم أن عمرا يوضع في آخرها حرف الواو وعندكم ما فيه لأنه هو قراء عبد الله بن عمر وعندنا يقول هذا الحديث رواه هكذا قال قال رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي صحيح الحاكم يعني وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم هذه تسميته وهنا سماه ابن رجب صحيح يعني على سبيل التغليد أو سماه تجاوزا وإلا فإن اسم الكتاب المستدرك على الصحيحين وهذا الكتاب وإن او اورد الحاكم فيه الاحاديث وحكم بصحتها الا ان اهل العلم لا يسلمون له كل ما حكم فبعض هذه الاحاديث صححت وبعضها نوقش فيها الحاكم بل ترجح خلاف ما رآه الحاكم وخير من تتبع الحاكم في هذا الموضوع هو الإمام الذهبي رحمه الله فقد أنف كتابا سماه تلخيص المستدرك تتبع فيه كتاب المستدرك على الصحيحين حديثا حديثا ووافقه في بعض الحديث ولم يوافقه في بعضها بل بين عللها وبين أنها لا تصلح ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا قال وفي صحيح الحاكم علق المحقق على هذا الكتاب قال وإطلاق الصحة على مستدرك الحاكم تساهل غير مرضي عند الحذاق في هذا الفن يعني في علم الحديث ولا يحسن من مثل الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني ان يطلق هذا التعبير فان القدوة في هذا فانه القدوة في هذا الباب يعني هو من كبار علماء الحديث قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن للإسلام سوى سوى ومنارا كمنار الطريق نعم سوى سوى صاد وواء ويا وعلك المحقق يقول تحرفت في الاصول والمستدرك الى وضوءا او الى ضوءا ثم قال والصوى اعلام من حجاره منصوبه في الفيافي المجهوله فيستدلوا بتلك الاعلام على طرقها واحدتها صوه قاله ابو عبيد يعني في كتابه الغريب فالصعيح صوا ومنارا كمنار الطريق من ذلك يعني من هذه المنارات ومن هذه العلامات ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم اذا لقيتهم وتسليمك على اهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الاسلام تركه ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره نسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء على أنها صواء على أنها علامات ولذلك سميت بأركان الإسلام ها؟ فهو سهم من الإسلام تركه ايش عندكم فهو لا سهم من الإسلام تركه مما قال ومن يتركهن يعني اذا ترك واحدا من هذا ترك سهما من ركن من أركان الإسلام وسهما من, الإسلام. من سهام الإسلام قال وخرج ابن مردويه من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق فراسها وجماعها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعة أولاة الأمر وتسليمكم على أنفسكم وتسليمكم على اهليكم إذا دخلتم بيوتكم وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم لكن يقول وفي اسناده ضعف ولعله موقوف يعني هذا الكلام من قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الإشكال هنا في كلمة بياء ومنارات لأن الرواية السابقة وهي رواية أبي هريرة قال الصوان وهذا الذي رجعه ولعل الرواية الثانية فيها تصحيح بدلا من أن يقول سوا قال ضوءا ها ما نسابة فين هذا عندكم ونور النسخة اللي عندنا قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق ما عندنا عبارة نور ضياء ونور ومنارا هذا في نسختكم قال صحا من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال الإسلام ثمانية اسهم الإسلام سهم يعني أراد بالإسلام هنا الشهادتين والصلاة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم والجهاد سهم وصوم رمضان سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وخاب من لا سهم له يعني اذا فقد هذه كلها قال وخرجه البزار مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف اصحه يعني والرواية الموقوفة على حذيفة وأنه من قول حذيفة هي هي أكثر صحة من الرواية المرفوعة نعم إذا ترك واحد منها يعني نقص إسلامه فإن تركها كلها فقدها كلها ليس له حظ من الإسلام قال ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خرجه أبو يعلى الموصلي أي ذي كتابه المسند وغيره من أصحاب الكتب قال والموقوف عن حذيفة رضي الله عنه اصح يعني من المرفوع أو من رواية علي قاله الدار قطني وغيره قاله الدار قطني وغيره نعم ما نسان ذكر هنا كم ثمانيه ايضا لو عددتها لوجدتها لو ثمانيه قال وهذا الحديث الذي هو من رواية حذيفة قال أورده الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب من رواية البزال مرفوعا وقال فيه يزيد بن عطاء ليشكره قال ورواه أبو يعلى من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعة أيضا ورواه موقوفا من حديث حذيفة وهو أصح قاله الدار قطني وغيره قوله والاسلام سهم يعني الشهادتين لانهما علم الاسلام وبهما يصير الانسان مسلما كما قلنا حكما يعني يدخل في حكم المسلمين متى نطق بالشهادتين وان لم يؤدي اي اي عمل فمتى حان وقت العمل اداه نعم نعم يعني أن هذا من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدل, ويدل على ذلك أيضا ما اخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علق المحقق على قول ابن رجب انه من حديث العرباض بن سارية قال هذا وهم من المصنف رحمه الله فليس هو حديث العرباض بن سارية انما هو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه فقد رواه الامام احمد في المسند يعني في مسند النواس وكذلك رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه الامام النسائي في كتاب التفسير من كتابه السنن الكبرى كما في تحفه الاشراف يعني كما اشار الى ذلك الامام المزي في كتابه تحفة الأشراب بمعرفة الأطراف وكذلك أورده الحاكم في كتابه وصححه وقال على شرط مسلم وأقره الإمام الذابي يعني على هذا التصحير وصححه أيضا الحافظ بن كثير في كتابه التفسير وحسنه الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب وكلهم رووه من حديث النواس بن سمعان وهذا النوع من الرواية يسمى بالقلب حيث قلب الراوي أو قلب هذا الامام الحديث فبدلا من ان يكون من مسند النواس بن سمعان جعله من مسند العرباض بن سارية رضي الله عنه تحفة الاشرام كتاب مطبوع في 12 مجلد هو عبارة عن ايراد اطراف الاحاديث اوائلها مرتبة على مسانيد الصحابة فبدأ باحاديث ابي اللحم واين هي موجودة في الكتب الستة وبسند من رويت يبدأ باب اللحم ويذكر تلاميذ آب اللحم مرتبين على حروف المعجم، ويشير إلى أن الحديث موجود في الموضع الفلاني هكذا وأصل هذا الكتاب كتاب المز رحمه الله هو كتاب الإمام المقدسي فإن الإمام المقدسي لما جمع الكتب الستة تكلم على رواتها وعلى أحاديثها جمع بين الرواة والأحاديث في كتابه المسمى بالكمال فجاء الإمام المزي رحمه الله وقسم كتاب الكمال إلى قسمين كتاب يتعلق بالرواة فقط وهذا الكتاب سماه بتهذيب الكمال في أسماء الرجال والمراب من رجال الكتب الستة وقد طبع الكتاب في يعني اخيرا في خمسة وثلاثين مجلدا واما الكتاب الثاني وهو تحفة الاشراف طبع في اثني عشرة مجلدا قال ويدنام ها وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وسيأتي في موضعه إن شاء الله لأنه من أحاديث الأربعين قال وهو الحديث الثاني عشر قال ويدل على ذلك أيضا ما يخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث الارباض بن سالية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخات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 بدون ذكري, بدون ذكري أحد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه قال والصراط الإسلام والسوراني حدود الله والأبواب المفتحه محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم عندكم الداعي من جوف الصراط لأنه جاء في قوله وداعي يدعو من جوف الصراط والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم زاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا الحديث ساقه المصنف وبين أنه من روايتي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 فالاسلام يطلق على الاعمال الظاهرة المطلوبة ويطلق ايضا على المحرمات فان المحرمات تركها من اعمال الاسلام وبعد ان بين رحمه الله ما يتعلق بالاسلام من حيث المعنى ومن حيث الاحكام ومن حيث ما يطلق عليه انتقل الى بيان معنى الايمان قال واما الايمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه كما قلت كلها من باب الايمان بالغيب وقد اذن الله تعالى على عباده الذين يؤمنون بالغيب فقال في معرض الثناء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون قال وقد ذكر الله تعالى في كتابه الايمان بهذه الاصول الخمسه في مواضع قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال... ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال تعالى أيضا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والمراد بالكتاب يعني جنس الكتاب فهو بمعنى والكتب وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك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 والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما اخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الاخر كالميزان والصراط والجنة والنار اي كل ذلك يندرج تحت مفهوم الايمان لانه من باب الايمان بالغيب ومن باب الايمان بما اخبر به الرسل فاذا امنا بالرسول تعين علينا ان نصدقه في كل ما يخبر به ايش سيأتي الكلام عليه لا تتعجل قال ما قد ادخل في الايمان الايمان بالقدر خيره وشره لانه نص عليه ولاجل هذه الكلمة يعني الايمان بالقضاء والقدر ابن عمر رضي الله عنهما اورد هذا الحديث وقد مر بنا في بدايه الكلام على الحديث ان ابن عمر لما ساله يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري وابتدراه قائلين له ظهر عندنا ناس يفعلون كذا وكذا وكذا ولكنهم ينكرون الإيمان بالقدر فقال إن لقيتهم فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني حتى يؤمنوا بالقدر يعني هذا محل الشاهد قال ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث محتجا به على أن من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنفن يعني أنه مستأنف لم يسبق إليه أو لم يسبق لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل فهذا يعتبر كفر بالإيمان بالقضاء والقدر قال وقد غلظ ابن عمر رضي الله تعالى عن عنه وقد غلظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عليهم وتبرأ منهم واخبر انه لا تقبل منهم اعمالهم بدون الايمان بالقدر